يضغط هامه كماء افعى او عقرب او مات بحجم حجم ماء فهو شهيد وان له الجميع نجد هنا نبته في صدى باشهار وقعت عن صخره واصابت مرض وضغط افعى فأنت شريد ولك الجنة انكارك الطيارة سقطت الطيارة فأنت, فأنت شريد ولك الجنة بأي حس ما يعني بأي طريقة ما فهو شريد ولك الجنة حديث صحيح كان الحضورة الله عبدالله في غضب، مخالفة، وقنا قوية، فكان في البحر، وجا في من جميل، من الغزاة، ثم مرض بأحد الغزاة؟ صلاه، وعندنا وصل الشاطئ دخل الميت ودخل الشهيد، فجلس على رأس الشهيد المي. وقيل له تجلس فوق رأس الميت فتترك رأس الشريك فقال والله ما أبالي من أي شفرتين بعد أمن هذه من هذه لأن الله عز وجل يقول والذي لها برق تبين الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرجفنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليرجفنهم نفحلًا يرضونه وإن الله العلم حليم فإذا كان الله تكثّل بالرزق الحسن وإذ المدخل الذي لبأرضاه فأنا أقول يعني انتهى أجلي بالموت أو انتهى أجلي بالشهادة لأن الله تفر هالبرد فرحة فر المضحض الذي يضعه للإنساء ثم أنه يموت في هذه العرب لا يتوقف قلم الحسماك عن كتابه إلى يوم الكتاب يعني افرب مط هنا. لا يختم على عمل ما من ميت يموت إلا ويفضم عملك على عمل إلا من مات مرابطان فإنه له عمل إلى يوم القيامة يعني كل يوم الملك يصحب نصفا عن عمل ويضح إلى دوسية العمل إلى ملك العمل إلى ديوان العمل افرض أن بيننا ودين يوم القيامة مليون سنة كأنك عشت مليون سنة وتت... وتعمل الحصنة ويبتغي لك الأمر فهي الأمر أكبر من هذا ما من الأمر اكبر من هذا لكن الله بمثل اهتتال اهتتال قيام ساعة في الصف صور لانتيام ستين سنة ساعة ستين سنة فمن أراد الأبس فأمر ومن كثب الغربة في بلاده فجأته نحن سيكفر فإذا الله بالشهادة فتلك النعمة الكبرى والمنة الأرمى والامه الغاليه ان للشهيد عند ربه ست او سبع خساره يغفر له مع اول تسعه من الجن ويرى مقبله من الجن ويجار من عذاب القبر ويامر الفزع الاكبر وينبس تاج أن يفوكس منها خير من الدنيا وما عليها ويزوج بفن سيئة من الخورين ويشفى عن سبعين من أحيبين فما بصيره بعد ذلك؟ ويا بائعا هذا ببخص معجل كأنك لا تدري ولا انت تعلم. فإن كنت لا تدريفك انت مصيبه وإن كنت تدريف المصيبة عظمًا ما لك الله يا نبو طلق وضيح ايه يا سبع من الشارف السلام سبع على ذرة شركة ترتاح من أوروبا تساوي من السعودية أو من الإمارات أو من الكويت الكويت ينتمي من الشرق الأردني في أي بقعة من البقع بأي بقعة من البقع لبقية ومن في سبيل الله خير من الكويت والإمارات سلام ورحمة ودمشق وامريم رضاك يوم انتي سبيل الله يوم واحد خيرا من الدنيا وما عليها خيرا من الدنيا وما عليها لما جاء واحد يخطب صعيد بن مسجد بن بن ملك ابن عبد الملك ولي عهد أمير المؤمنين عبد الملك خليف أولاد الأربع كلهم خلفاء زوج بنت خليفة خلفاء قال هذا الرسول رسول عبد الملك إلى عسائل قال له إن الخليفة يقلب غجة ويقلب نفس ولي عهد وانت تعلم الخليفة له من الضياع ومن الفساتين كذا ومن الجوار كذا ومن الذهب كذا والشيخ بعيد من المثلثات كذا واما شاء الله يبدو اللغه بعد ان قال لقد اخبرنا عن الصادق المرغوب ان الدنيا لا تعدل عند الله جناح ضعوره فأين بساتين الخليطة من جناح البعو ضواقع؟ لا يجبون من جناح البعو ضواقع؟ هل آم انتزالان أن نسترسك في أميركا؟ ماذا لك من دنيا أمريكا؟ واثرب أن أمريكا كلها لك فوالله لا تعدل لحظة من اللحظات سبيل الله والله على اي شيء تندم؟ اتندم على المنكرات التي تراها وتقتل نفسك وقلبك يوميا؟ اتندم على المواخير التي تملأ الاسواب؟ اتندم على العاريات اللواتي يقتل البصيره في البطر؟ انت زعلان لي وما انا سرقت كلا جدا في شركه الطيران كل الطيران السعودي لو كل الطائرات السعودية جناتها وميزانيتها واموالها وجده وطائر والرياض وما الى ذلك اين تقاتل احد الاوضاع واليوم الواحد خير هنا خير من الدنيا وضعها لنا فلا تنبع على شيء الشيء فهي بائعا هذا فحي على جنات عدن فإنها منازلك الاولى وفيها المخيم ولكننا تبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم الى اوطان الجنة اوطان الأولى فلا عن هذا بائعا الجنة ببخص معجل سبع ثلاث درها مرحب سبع ثلاث درها, درها. درها. ببخص معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة عاوة وضع الجهاد من ثلاثة إلا في الجنة مئة درجة تعرف لمن أعبدها الله؟ أعبدها الله الذي جاهدنا في الجنة المئة درجة هذه لا يبقاها إلا هو جاهد في طبيب الله إيش اشتغلها إيش؟ ما هذا في الدرج الرابع عشرة الدرج ايه عشرة هذا مكتب تبت الخامس عشرة مكتب وكيل رزار يا يعني يترب يترك عمله ويجي على أفغان الثاني بين هؤلاء اللي ما بيفهمه صنات مفيد على فغرة كبيرة وبربه في الناس يأتي إلى عاني يوصل للناس حقوقهم درجة الخامس عشر يتركها بلوتي همتها الجبال بين هؤلاء الصغار بين هالشباب الصغار عقل هذا هل هذا الإسلام يطلقه؟ يا أخي الإسلام نظام الإسلام حكمة الإسلام عقل يجب أن تعرف أين تفيد الإسلام أين تفيد الإسلام؟ وأنت أفضل من عمر أبو بكر أفضل أمالك ووزارتك أحسن من اموال عبد الرحمن بن عاصر أثمان؟ وماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له لماذا لن يقل عثمان اجلس يا عبد في المدينة انت تاجر كبير لانك انخصرت يعني مصيبة انت تبع للجيش الاسلامي اجلس في المدينة على تجارتك وانت يا عبد الرحمن اجلس في المدينة على تجارتك لانه بحاجة اليك بحاجة اليك هم من اقرأ بلال وعمار وصهايد وعبد الله المصدر إلا تقول لك مقاحدة سائل عمام مين مشهر مين تخليه على الفقراء ولا ثلوث حتى يدعموا الجياد والجيش نحن بحاجة لعبد عبد الرحمن البعض اكبر عار أكبر اكبر أنا أكبر تاجر أنه يتخلف عن يقومون بان يقومون بان يقومون بان يقومون بان يقومون بان يقومون بان يقومون بان يقومون بان عن بان يقومون بان يقومون بان يقومون بان يقومون بان يقومون بان يقومون بان من قدم من هذا يكتب شامل الغزوات كلها شامل الغزوات كلها يعني كلها توكيد منصوب ها الغزوات كلها إذا أردنا ان نكتب عن المسلمين عن العلماء عن المفكرين عن المقهى عن خير الصالحين ماذا نكتب؟ ماذا نكتب؟ اتغل مديراً والتعليم عشر سنة هذا أكبر شيء من اكتباه درست في أمريكا ونال شهادة السياسة والاستفاد من جمعة هار غرب وأنضى شهادة فوكي كلمة الرجاء في كلها؟ لماذا؟ الآن لا أنا لا تكتب لكل هذا قرأ فتاوى ابن الدرمية الله أكبر ما قرأ المجلد الثامن عشرين؟ الذي يتكلم عن الجهاد ما قرأ ولاد أسلائه الذي يسكد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الايمان من دفع؟ ولك هذا فاتم تماما الإسلام المجموع فتح الباري الصحاح الست كلها حفظها وقرأها طيب كم يوم أجعل أبوان الثاني كم تلقى أطلق في سبيل الله كم ليلة الراجعة في سبيل الله ما في بل مسجد حفظ صحيح مظلم صحيح البكارين هذا الذي طيب أين كم غزوة؟ فالمسلم ماذا تغيرت موازينهم تغيرت قيمهم ياتي واحد يطلق يطلق ابنتي قل ايش وظيفت هذا ايه عشق ايه دا قل والله هذا يأخذ لا يملك من الدنيا الا انه مجاهد في تبين يا عمر بنتي ابنتي ابحث عن واحد مجاهدة ما؟ أما أعطي بنتي تروح على بيشاور تثمي هنا وتثمي هنا من تثمني هذا هذا ما تقدرش لا يقدر أن يعيش نفسه فكيف يعيش البنت وحالة وراك وبنتك الكبيرة مين اللي تدرجها بنت الكبيرة اللي تزوجها مدير بنت الرياض أهلا مبارك عليك الريضارة أنه ينمي، أنه يغذي بنتك بالحرام وكل لحم النبتة من حرام فالنار أولا بي مسرور الأخ إنه إيه انسيبه الكبير مدير بنك البنك, البنك المركزي مدير البنك العربي في عمان وهي بنك الإمارات يونيون بان أولا دي طار اسمه ذره والله هذا يستغل في شرق الطلاب راتبه اربع عشر الف ذره بالشعر الله يبارك فيك ذكر الله بالخير سير تميم سير تميم بان سعوديه يشتغل راتبه وعشرين رفضوا واحدة شهاد كان يخطف جمعة ما إلى ذا يطلع له 354 شهر ثم كتب الله وصل من الوظيف فجاء بصر الانتعام كنت يا شخص لو الآن يرجعوك للوظيف ابتع ماذا رفضك للجهاد جمال للجهاد قال والله لو جفعو لي مليون ديام في الشهر ما رجع فينا الوظيف وقال هنا اليوم بخير من الدنيا وما عليها كيف أبدل اليوم هنا بخير من الدنيا وما عليها أحسن من الدنوم والخضر والظهران وكان في المرأة الظهران اليوم خير من هذه المرأة كلها وخير من عمالها وهناك الثلاثين يوم يؤطوني 24 أكبر يوم انا مضموك وضيع خ... اليوم بخير خير من الدنيا ومعاليا بـ 24 ألف ريال في الشهر فلا تنظر بأنه ما في شيء في الدهار لو كانت الدنيا كلها بينا يا لما جئت فأنت راضي وترخت هذا كله وضع يا اخي لماذا لا تاتيك الله يا بنتي تبدا شكرا على الفصل واحد فصلين اطيحت لا من الاخر الشهاده انت خالد الفرصه لن تدري متى تسمح لك الله فتح لك هذه الفرصه الجامعه راح تجعلك تخدش ما, ما بقي الدنيا لا تضيع لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها ولكن الجنة بيجوز برية حالية لا انت مرتبط ان الاجل الا الرزق ليطلب العبد اكثر من اجله هو الرزق يبحث عنك يبحث عنك حتى ما يكون الرزق لا نذهب عن كل الرزق ربنا في الوظيفة الراحة الوظيفة لا حدث القبلة ولله قدار السماوات والعقل ولكن المراسسين لا يفقوا إلا أعلم لا, لا يفقوا هؤلاء الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يحفظه ولله قضاء من السماوات والأرض ولا في المنابس منها والذي وظفت وأنت لا تجاهد لا ما يوظفك ماذا تجاهد ماذا بدنا سبحانه وتعالى والله حضرنا أنا كل موظف موظف المعلم معلم تعمل بحق فرصين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 وقسمت الماجستير ورجع انظروا الناس المتصرفون هنا في نصر الدراسة وما الى ذلك فأنا ذهب هكذا الكتب ليست كاملة و رحت رحتنا فأسألت هذا وشي أخذنا من هنا ومن هنا وبعدين بعد ما انتهت, ال... أن انتهت الانسحنان كنت الأول على كل الكتب قل الله ما حدا أخذ بيجي جدا للآن مش من نفسك؟ والله نفسك و هو رعانا مسترديني للمؤسسة مؤسسة الجهار المسلم نعم مؤسسة اللي ربنا مية في المئة و هو تفرني و علينا بشوية علامة. كريم سبحانه وتعالى فسجلوا لي الدكتوراه وأنا كذلك في القرآن بعد ما ربعتني القرآن الله عبد وجدنا وذهبنا وكملنا الدكتوراه ورجعنا ورجعنا ورجعنا ورجعنا بعد ما ربعتنا في دائين ما رأيته أحدا من إخواننا اشتركنا معنا في الجهاد إلا وحسن الله دنيا إلا وزاد دخله إلا دنيا حسنت قبل الآفرة ولا أدر الله أفضل في آفرة أما تتفع للجهاد ما تتفع كل ما تتفع ورابح وانتفع وانتفع الزوجتي في الغرفة وكان الغرف تعمل فقيمة كان عندي بنتين فأقاربي قالوا احترامهم لزوجتي لي لأنه أنا أصدق أستاذ وبعدين وبعد ذلك في الجبار بين هالولاد الكوار فأبو أول مرة أولاكي بعد عوضتي من القواعد من التبريد ولكن يجب ان يكون خلاص المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب أن يكون دورة التدريب مش يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان ما هذا ما تدخل ما تخرج يكون هذا وكل متدوجين قد ما ها؟ يعطوني في الشهر يومين الأعزق يوم في الشهر طيب المتزوجين ديدونه يوم الآن طيب تطبق أمي ماذا تطبق أم سبابه؟ أن يبقى رفلي تغيرت يعني معاملة نساء الأطار فقلت لها أنت ستكونين خيرا منهن في الدنيا مثل الآفرة بس لأن الله تكفر كنت أكفرش الله بالآي والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنضوء أمنهم في الدنيا حسنا ولا أجر الأهم رفع لو كانوا العالمين لا أدري لكم تقولكم لا يعني زوجتي إذ ما تقصت الثالثة في الجوام كانوا إحنا عندما كان 25, 25 دينار وإحنا في الجهة فأعطينا فتعلم عادي لأننا إحنا الله يعني. وما في بسكوت ولا في هذا يدخل معسكر ولا بذكر ولا اي واحد يدخل بسكوت يطردون معسكر. ما في مثلكم ما شاء الله الواحد منكم عنده بكارة في ما نرى ابد تقولوا يجب ان يأكل كما يأكل اي واحد ويشرب كما يشرب والله قائد, قائد مع واحد مصر رضي الله عنه يذكر أبو الخير أحيانا كان يصدق يغبيل عمان هنا ما صائف من إخوانه كان مهندس في الكويت وجاء وتعرف الذين عايشون في الكويت في السعودية حياتهم في الصيف على البسيكولا على الميراندر خاطت نبصي هذا البلسي ما بعرف يو يوكل وليس ربنا بيجي ونزالت تلكم انت عالب خاشر عالبتك يوزي من هذا القائد دنيا الحارة يطلب كل نيتين بيسي كل نيتين يوخل لو ساعة من اخوانا اللي ماسكين هاكذا وعطي بحث في كل القنص إخواننا في المعرفة ليسرابوا لا يسرابوا بي عمان بجفتوفه مثل مرد كما يأكل اللذي المعرفة بي. لكن كنا والله مشوهنا كانت ولذلك انا ليش كنت القنصة بماذا كنت بك متعوة طروية لأن احنا مرضيين في الدعوة أقوى نفهم ايش معنا الإمارة ايش معنا الطاعة ايش معنا الالتجام فالواحد مع الإخوان المعذكر ماشي هاتف ولا يتحدث أي مقالب كن لأي وهو يستعرض معاك الوحيد وعبرها فالبناء <تصفيق> ضروري والتربية ضرورية والحركة ضرورية والجماعة ضرورية والذين يقولون إن الإسلام يقوم بدون جماعة إسلامية هؤلاء يريدون أن يبنوا دولة في الغواء وسقطا بدون عمل لا ويجب دعب ابن كرمي لكن قد يسأل السائل المنزل أنا ما تربيت من قبل في دعوة الإسلامية ووصلت إلى أرض الجهاد، فماذا افعل أنا اقول لكم اعتني بنفسك وانظر إلى من تثق بدينه ممن حولك ممن تفق بدينه وعلمه مش الدين بدينه وعلمه وأسأل عن الأمور والتبل التبل بما يأمرك به واطع ما يوجبك إليه تبني نفسك تدريبيا من خلال القرآن من خلال الفيا من خلال الصيام من خلال الاخلاص من خلال نية الجهاد من خلال المطالعة مطالعة الكتب التي يدلك عليها ومن خلال المعارك التي تقومها رب العالمين يفتح عليك ويربيك ويندج نفسيتك ويسفر روحه والله غالب على أمرك ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقول كلني هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم نتل المؤمنين في الأمر اللهم اني نتعلم في الزوء العالم اللهم أعنا على en ik wil u ook nog een keer opleveren. Ik wil u ook nog een wil u ook nog een keer opleveren. Ik wil u ook nog een keer opleveren. Ik wil u ook nog een keer opleveren. Ik wil u اهلا وسهلا هو تخوفاتهم من الجهاد العظام من محاضرة طويلة لا اليهود ألحوا كثيرا على عيقات الحرب وجهت يا ظنفان أنه بدأ يؤثر في العالم المسلامي واليهود يدركون يعني كنت ألمح أو أفسر من خلال الضغوطات التي تقرا علينا على أن اليهود نبركون أكثر من غيرهم على أننا من انتصاد خالب إن كانوا يحسون أن شيئاً ما سيحصل في فلسطين بسبب الجهاد العضاني ولذلك يعني الأجهزة الغربية والدول الغربية والأمريكية شددت كثيراً كثيراً بالنسبة لشريحة فاستار. قبل أن يبدأ هذا التجمع. كان اي واحد يدخل الى باكستان بدون تاشيره التأشيرة من المطار مهما كانت جنسيته او دينه او هويته خلط من المطار يعطى شهر تأشيرة إذ ما تُرث فيذا الذي يأتي الى باكستان لماذا ياتي لا فيها بترول ولا فيها رضائر فعندما بدأ هذا التجمع منع الثابتين ووجدوا على انه هذا ما سطاع به ان يحجوا من القادمين الى باكستان فعمموا على شركات الطيران العالمية ممنوع ان تحملوا اي واحد قادم على باكستان إلا بعد ان تتأكدوا من وجوده لما هذا يعني لا يش لا يشدد عليه الا في الدول الدول البتروليه يعني يتاكدون وقد لا ولا يتاكدون ما بقدروا فيتأكدون كثيرا من وجود فيزا على الجواز حتى يقللوا دول الشباب خاصه الشباب الفلسطيني شباب الفلسطيني يعني يرهبهم كثيرا ان يطروا الى ذلك لا يوجد شاب فلسطيني دخل باكستان إلا يعني على حد علمي إلا وحققت معه المخابرات الباكستان <تصفيق> ثم يعني شركة الطيران طب ما لكم ولي أنا معي تركر الذهاب واياب أنا أبدأ في حكومة باكستان أنتم تبحثون يعني شركة لا بندق البندق الألمانية في مطار ألمانيا والبندق الأمريكية في مطار نيويورك تفتش في صفحات الجوال تبحث عن الفيزا بينما ما يفعلون هذا بالنسبة للذهاب إلى لندن بالنسبة للذهاب إلى أي بقعة ال هل... ثم يعني هم كانوا صرحوا على أن نخشى أن, يكون أن يعود الإسلام للجهاد للجهاد العربي كعنصر أساسي وعندها نفطي لا نفطي عن نقاومة فاستراتيجيتنا هم اليهود يقولون في عدة صحف يبعوه أحرنوه يقولون استراتيجيتنا أن يبقى الإسلام بعيدا عن معركتنا مع العرب وإذا استطاع المتعصبون من ابناء الحركات الإسلامية أن يثيروا مشاعر الناس ولم نستطع أن نقنع أصدقائنا من الأنظمة الصديقة أن تضربهم في الوقت المناسب عندها سنواجه عدو الحقيقي جل وهميا ولقد تغلت الأنظمة الصديقة عبر السنوات السنين الثلاثين الثلاثين عاما الماضية ضرب الحركات الإسلامية لكن بإمكان الحركات الإسلامية أن تستثير مشاعر الناس وأن تستغل المناسبات فاذا استغلت مناسبه ولم نستطع في الوقت المناسب أن نحرك الأنظمة الصديقة لتضربهم عندها سنعد أصدق النبي بعدين بعد ذلك اليهود أمسكوا واحد من الذين تدربوا هنا يخطط لعملية عملية نصر مكتب شامي بنفسي. عملية البنت عفاس أو عطار عطار ثاني. هذه هذه الذي خطط لها شاب تظهر هنا في صدر سيارة متفجرات تركبها بنت طيبة وتقتحن فيها مجمع الدوائر الذي فيه مكتب شاميه و اليهود في اللحظات الأخيرة ووجدوا وجدوا أن الذي خطط للعملية مهندس تلقى تدريبه هنا فجنة ملع إذن قضية حقيقية وليست وهمية فبدأ تجديد علينا قدم التقارير طبعاً الدول العربية أن هؤلاء لا يريدون أن يقاتلوا في أفغانستان عبد الله عزامي جميعهم حتى يرجعوا إليكم ويعملوا مشاكل وتفجيرات في بلادكم ففرقوا هذا الجمع بأي طريق تولت مجموعة من السفرات عملية شعار ضدنا وضغوط على المخاض استخبارات بباكستانية خاصة السفارة المصرية تولت يعني قامت بدور طيب مشكور عنده إبليس نعم دورها هاي تفضلوا شكرا شكرا ها وضع طعامها نعم هم اليوم وضع طعام لأنه أنا جائعون أخطط لهذا من قبل جائعين صغار مصريه يلا قوموا ازيكم ما ترجعوا اياكم قلنا أنهم يعني بدأوا يضغطون علينا يعني يفرقوا شملنا وكلما كلما استشهد شهيد كلما صارت صفرته علينا بدأوا يقسمونا بالمطارات ليضيقوا على الشباب الخارجين من هنا العرب يعني وكنت أنمس هذا طبعا من خلال المضايقات التي يضعرض عليه لها إخواني والإخوان ليس لهم إقامة ليس لهم تأشيرة يعني تأشيرت. ورقة خروج ليس معهم فكانوا يرجعون إلى الموظفين يرضونهم بأي طريقة موضوعين صغارة ما. ويرضونهم بأي طريقة من أجل أن يأخذوا على ختم بالإضافة على أن ما ليس لنا لافقة رسمياً نرفعها فوق هؤلاء الشباب ثم يفرضوا أنه عندنا لا ستة رسمية يعني الهيئة أو المؤسسة الإغاثية التي تساعد المهاجرين كم واحد تساء؟ كم واحد توظف؟ واحد اثنين عشر عشرين وبعدهم لكن الله عز وجل يسر, يسر يعني أن الإخوة الذين في الساحة كلهم تعاونوا معنا ف... السفارات صارت على الاستخبارات الباكستانية حتى تطاردنا وتضيق عليها طبعاً لا يمكن أن يغلق البلد أمام الناس أمام الزوار نهائياً سفرات الباب الثانية وعطيت تعليمات منه أعطاء التأشير للأي واحد خاصة أبناء فلسطين والأردن والمناطق المحيطة بإسرائيل لا يذهب الشاب إليهم يرون لحيته لا يعلم يحلف لحيته ويرجع إليهم يعطونه تأشيره نعم يسألونه لماذا تذهب فبعضهم يقول أنا مع جماعة التبديل يقولون له أحضر لنا ورقة من جماعة التبديل صار جماعة التبديل كذلك لا تعطي أوراق للشباب يقولون له أخرج معنا وبعد الخروج أعطيك ورقة نعم الحقيقة ضيّق كثير لكن سبحان الله، كل ما ضيّق وكل ما فتح الله عز وجل عليه. تدخلت سفارات، السفارات التي في إسلامات يعني قلما نجت سفارة من الضغوط على الاستخبارات وعلى ومن مطاردتنا. مسلمها وكافرها وفاجرها وفارقة. الكل اشتراك في المعرفة نعم وبقدر ما يأتي من البلد من بلد السفارة شباب بقدر ما تزداد الضغوط <تصفيق> ثم يعني فكروا كيف لا تخلص من هؤلاء طاع الباكستانية في الداخل يعني عندهم مثلا نوع من الديمقراطيه والاتحاد الفدرالي هي أربع, اربع دول متحده في دوله باكستان السن دولي وبيشاور دولي والكوتا دولي والبنجاب دولي البنجاب اللي مركزها وال وبلوشكتان مركزها كوتا وسرحب منطقة الحدود مركزها بيجاوة وبعدين كل لاهور مركزها مركز مركزها هي كل دولة لحالها كل دولة لها رئيس وزراء ولها وزراء و... فالواحد إذا ضاقت عليه في المكان يمكن له مكان ثاني فكروا من الذي يجمع هؤلاء الشباب واحد إذا أخذنا ابعدنا من البلد ممكن ي... هذا يجاب كله ينفصل. ففجر الطائرة البويينغ في كراتشي وأنا أظن من خلال النتائج أن اليهود فجروها من أجل أن يفرقوا شملها. اليهود فجروها عندهم وقتلوا عشرين باكستاني. وبالتالي ذهبوا لشيخ عبد الله نصيف حمد، نرجو الله أن يبارك في عمره وحياته يقول أمين العام رابط العالم الإسلامي. فقالوا له صاحبك عبد الله عزام فدري النطارة البول. وقال لهم يعني ابحثوا عن تهمة أخرى لعبد الله الناس لا يصدقونكم بهذه الأمور. لأن هذا هذا شغل شيعيين وليثريين أن يقتل المسلمين من أجل خبر إعلامي بسيط في جريدة يضع ضل عزام عشرين واحد في ركبته يوم القيامة من أجل خبر إعلامي بسيط في في جريدة من الجرأة أبوه تلذين فرمواه الثاني ذهب سفير باكستان وقال لسيح عبد الناصر: قال اسمه أنت لك صاحب في باكستان ونحن لا نريد أن نؤديه اكراما لك اسحبه بأي طريقة ولا واحد راض عن وجوده وعلينا بغض من كده الدول العربية المتفارات من الأدان فنبدأ ان تزحم وقال لهم هو يستغيب التعليم قالوا ما بيستغيب التعليم قائد حمل اسلاح ويقول صدعينه قال أنا سأكتب له رسالة عن يلتزم بالتعليم قال ما برد عليك يعتبرك برده اه ولكن طيب أنا بعد يومين شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر أخشى اخر شيء اخر شيء اخر ونحن بحاجتك شيء في أماكن كثيرة من العالم شيء يكون لي المرافق مرافقه مرافقه أخي صديق يعني وبرضه مرافقه أنا ويا تخرجنا من القاهرة وبيني وبينه معرفة وما الدكتورة يعني أخذ الدكتوراه وكنت الدبي السنوية في قسم واحد في جامعة الملك عبدالعزيز درست ثماثة أشهر ومعنى قال لي هذا عبدالله نصيص لحبك حباً كبيراً ما نام في لك الليل وهو يفكر فيك قال لي أنا خاشع نبولهم عني في عبدالله قال له أخيراً عبدالله صاحبك قال بتقدر تكون إما يطلع من هذه البلد قال الله عشر فجأة قلن نحن خائشون عليك عن يدبر ولا يبعر لان جامعة تفتح في الميجة تستلم الإسلام في كل مكان قلت لك أن النار لا يوجد شيء أطلاق ناظر فقص اسمها أنا لم أخرج من باكستان إلا بواحدة من لم أغادر أب باكستان إلا بواحدة من إما أن يقتلوني في بشعور أو يقتلوني في داخل أفغانستان أو تحددني الحكومة الباكستانيه وتردني خارج البلاد. بدون هذه لا يمكن أن أخرج بالخيار وإن كان هنالك ضغوط على الشيخ عبد الله مصير أنا لا أقبل أن يكون عليه ذرة واحدة من الضغوط يقبل استقالتي. أنا أعمل مع رابطة العالم الإسلامي داعي استشار تعليمي للمهاجرين الأرواح. الشيخ عبد الله رجل فيه خير كثير. وإذا آمن بقضية لا يهمه الدنيا. قط الحشرة يبتئتي شهرين ثلاث عندنا في مكة حتى تهدي الزوبعة. قتل الناس. يعني خرج أخشى أن يمنعوني من الدخول. قلت ما بتدخل في داخل أفغانستان بعد عن الوجه. قلت أدخل صنادق في داخل أفغانستان. فجينا إلى هنا إلى صدى وكانت خيالاً ضد عن الماسك. يعني بداية الماسك لما رجعت المخابرات الباكستانية تطاردنا جئتنا إلى صدى كنت أنا و أبو برهان و أبو الحارس. وبعدين أجنور الدين فلما جيت خلصت من دشوارها هنا بدأت هذا الملحق العسكري المصري يشيع في اسلام بعد المسيح إن عبد الله عزام سلك فلوس المجاهدين العرب ثم عاد سفرات فصاروا يضيقون على إخواننا الله عز وجل يسوق إلينا بعض الإخوان بذلما سنين الذين بيننا وبينهم معرفة يعمل هذا في السفارة وهذا نعرفه معرفة قديمة صديق أو من أبناء الدعوة أو ما إلى ذلك فلان واقع في ورطة خلصوا. فلان واقع في مشكله أكثر واحد خدمنا أو خدم الجهاد الافغاني رجل كان في السفرة السعودية اسمه محمد سالم أحمد نرجو الله أن يتزيعه خير الجزاء يوم القيامة يعني هذا الرجل كان يذوب إخلاصاً بحق هذه القضية وعندما تحدثه عن المآسي أرضانستان أو مشاكل الاخوه العرب يفيض الدمع من عينه نرجو الله أن يحفظه ويباركه ويتقدم منه طبعا هم بالتالي سحبون من السفارة عقوبة نعم. نعم ليه نعم وأتعبوه بكثرة التقارير فيه معي العلاق وربنا يحمي مرة أرجع خمسة من المطار اخوهم جزائري فقلت له يا أخ أبو مازل هؤلاء هم على ذلك ورجعوهم من المطار ومعهم تأشير طامد فدخلوا الثل... قال يونث لك يجون فجروا ودخل معهم المطار وطبعاً واحد موظف في السعوديه السعودية الكل بترجع له سلام نعم وفي باكستان يحترمون مع احترام كبير سعوديين لهم احترام كبير وحتى الشعب الباكستاني يحب السعوديين لأنهم عندهم الحرم نعم فأخذ الجوازات هذا الضابط وصار قلم فيها قال له هذه جوازات مزورة فأجل أبو مازن كان خارج الخارج ينتظر في صالحة الـ V.I.B. قالوا يا أبو المازين رفضوا قال تعال لماذا تختم لها؟ فوقف قال له هذي المجوازات صحيحة ولا مش قال له صحيح. قال له لك التأشير ترامل؟ قال له هذي التأشير قال له انا ما اعطيته اياه قال بط لي ارهابيون هؤلاء هذا صار غضب يغضب هو بسرعة هنا وما قالوا ترورست ولا ما ترورست <تصفيق> الطيارة إلنا والبلد إلنا خليهم يخطفوا طيارتنا ويهدم مجدّي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحين على عمر دعوله دعوله صار صيّح في المطار ده. ده هذا بُهت هذا الطائر وقع الجوا حطّم الجوازات قال لهم يعني الحقيقه الله عز وجل كان يسر لنا كلما ضاقت يفتح علينا هنا وهنا وهنا لكن اكثر واحد نفعنا الله به هذا الرجل ليس العهد نفع الجهاد الاوغاني ودائما يفكر فجهه وحجبها وهمه أن يموت في سبيل الله أو يصل الجبل بس كله أجل جلال الدين يطرق يطرق السفارة يطرق هذا والوحي بعضا جلال الدين أحمد جاء مسعود على السعودي يجمع على أحمد جاء مسعود يرسل أحمد صفي الله صفي الله فيعني ما كثير من القادة يعرفونه في داخل هذا